سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزها فلا تعجل عليهم إنا ما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملكون الشَّفَاعَةَ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وَقَامَتْ صَخْرٌ وَاحْمَالٌ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَاءُ عَنْتَهَا مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ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 عبدا. لقد أحصعهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا